إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك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 وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا هو يعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته فعادت دائره العذاب عليهم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 هو لله جنود السماوات والارض يؤيد بها من يشاء من عباده وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا رجاء ان تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله اول النهار واخره ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان على قتال أهل مكة المشركين إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهو الذي يجازيهم يد الله فوق إيديهم عند البيعة وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء فمن نقض بيعته ولم يفي بما عهد عليه الله من نصرة دينه فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه، فالله لا يضره ذلك، ومن أوفى بما عهد عليه الله من نصرة دينه، فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.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 بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما اخفيتموها بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وَذُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ليس ما به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهلهم في المدينة وحسن ذلك الشيطان في قلوبكم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 وَقَدْ أَعَدَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ نَارًا مُسْتَعِرَةً يُعَذَّبُونَ فِيهَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتاخذوها اتركون نخرج معكم لنصيب منها يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر قل لهم أيها الرسول لن تتبعون إلى تلك الغنائم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 ومن يطيع الله ويطيع رسوله يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ومن يعرض عن طاعتهما يعدبه الله عذابا موجعا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم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 تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره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 وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تاخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل فعجل لكم مغانم خيبر ومنع ايدي اليهود لما هموا ان يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكون هذه المغانم المعجلة علامه لكم على نصر الله وتأييده لكم ويهديكم الله طريقا مستقيما لعوجاج فيه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا هو وعدكم الله مغان ما لم تقدروا عليها في هذا الوقت الله وحده هو القادر عليها وهي في علمه وتدبيره وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء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 سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا وغلبت المؤمنين وَهَزِيمَةُ الكافرين ثَابِتَةٌ في كل زمان ومكان فهي سُنَّةُ الله في الْأُمَمِ التي مضت قبل هؤلاء المكذبين ولن تجد أَيُّهَا الرسول لِسُنَّةِ الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هو هو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو ثمانين رجلا منهم يريدون اصابتكم بسوء بالحديبية وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقدركم على أسرهم وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيء هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبنغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم.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 وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة أنفة الجاهليه التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى فانفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبيه خوفا من تعييرهم بانه غلبهم عليها فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله وأن يقوموا بحقها فقاموا به وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم منهم المحلقون رؤوسهم ومنهم المقصرون إذانا بنهاية النسو.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 وكفى بالله شهيدا الله هو الذي ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الاسلام ليعليه على الاديان المخالفه له كلها وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ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 أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متودون ترهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة